بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد إذا نرأينا في الدرس السابق أن ابن مالك رحمه الله تكدم على باب المزيد وذكر بعض الأوزان التي يأتي عليها المزيد وفي درسنا اليوم يتكلم المالكين رحمه الله إن شاء الله على المضارع المزيد لأن في الفصل الأول تكلم على مضارع المجرد الفعل المجرد والآن يتكلم على, على صيغة مضارع المزيد يعني كيف يكون المضارع من المزيد وقبل أن يتكلم على ذلك تكلم على ما يفتتح به المضارع قال رحمه الله ببعض نأتي بمضارع افتتح وله ضم إذا بالرباع مطلقا وصل إذن يتكلم الآن عن ماذا عن الحروف التي يفتتح بها الفعل المضارع ثم يتكلم عن حركتها يعني كيف يكون شكلها شكل هذا و سلامه على الحروف التي يفتتح بها المضارع يشمل المزيد وغير المزيد يشمل المزيد وغير المزيد قال ببعض ناتي المضارع افتتح يعني سواء كان مجردا او مزيدا افتتح ببعض حروف ناتي ببعض حروف نأتي. وهذا رايناه في نظم ابييد لما تكلم على المضارع قال ثم المضارع الذي في صدره احداث زوائد أنيت فدره هناك أن الفعل المضارع يفتتح ببعض قروف أنايت أو نأتي يعني التي تشمع في قولك أنايت أو نأيت أو نأتي يعني أنه إما يفتتح بهمزة وإما أنه يفتتح بنور للجماعة المتكلمة أو للعظيم وإما أنه يفتتح بتاء المخاطبة أو الغائب نحو هي تكتب وإما يفتتح بياء الغائب نحو هو يكتب سمع كان هذا الغائب مفردا هو يكتب أو مثل منهما يكتبانه أو كان جمعنا نحو هم يكتبون إذن فالمضارع معروف بأنه يفتتح بحرف زائد من الحروف التي يجمعها قولك نأتي, ببعض, نأتي أي ببعض حروف نأتي ببعض نأتي, ببعض نأتي المضارع أفتتح مضارع المفهور المقدم أي يفتتح المضارع ببعض حرف النهتي ثم تكلم على شكل هذا الحرف كيف يكون مشكونا كيف تكون حركته قبل له ضمن إذا بالرباع مطلقا وصل أي إذا وصل هذا الحرف حرف المضارع بالرباع اني اذا جاءت بمضارع رباعي سواء كان هذا الرباعي مجردا ليس فيه حرف زائد ليس فيه حرف زائد او كان مزيدا فانك تضم حرف المضارعه اروله ضم اي وجل ذلك الحرف الذي يفتتح به المضارع ضم اذا وصل الرباعي اذا كان الماضي رباعيا نحو دحرج مثلا دحرج فن رباعي مجرد من المزيد ليس فيه حرف زعيد تقول في المضارع أنا أدحرج أنت تدحرج نحن ندحرج هو يدحرج فإنك تضم حرف المضارع أدحرج ندحرج تدحرج يدحرج أو كان مزيدا نحو مثلا أكرم أكرم رباعي مزيد فتقول أنا أكرم أنت تكرم هو يكرم نحن نكرم إذن هذا معنى قوله وله ضم إذا برعباع مطلقا وصل فقوله مطلقا يعني يشمل المجرد والمزيد مطلقا سواء كان مجردا أو مزيدا ثم قال وافتحه متصدا بغيره ولغير الياء كسرا أجز في الآت من فاعله وافتحه متصلا بغيره يعني بغير الرباع وافتحه حال كونه متصلا بغير الرباع يعني اذا اتصل بغير الرباع بأن كان ثلاثيا او خماسيا او ثلاثيا اللعنة من يكون ثلاثيا هو حال كونه لا يزيد عن ستة احرف ولا ينقص عن ثلاثة احرف وهذا سنرى ان شاء الله في لمية الأفعال إذا درسناها بالزيادات بالزيادات الخاصة بالزيادة كان رباعيا تضح حرف المضارعة وإذا لم يقن رباعيا بأن كان ثلاثيا أو خماسيا أو ثلاثيا فإنك تفتح حرف المضارعة فقال وافتحه متصلا بغيره تقول مثلا في ضربة تقول أنا أضرب تفتح حرف المضارعة نحن نضرب أنت تضرب هو يضرب إذا كان مثلا خماسيا نحو تعلمة تعلم هذا فعن كماسي تقول أنا أتعلم نحن نتعلم أنت تتعلم هو يتعلم تفتح كذلك إذا كان سلاسيا أو استخرج مثلا تقول أنا استخرج نحن نستخرج أنت تستخرج هو يستخرج إذن تفتح حاف المضارعة إذا اتصل بغير الباعي واضح إلى هنا واضح طيب قال وافتحه متصلا بغيره ثم قال ولغير الياء كسرا اجز في الاتي من فاعله ولغير الياء كسرا اجز في من فاعله التقدير واجز كسرا لغير الياء من احرف المضارعه يعني في جميع احرف المضارعه باستثناء الياء في الاتي من فاعله أي في المضارع الذي يعتيك من فاعله أو ما تصدر فيه همز الوصفيه او التزايدا يعني إذا كان عندك سعد إذا جاءك المضارع المقيس من باب فاعلة الآتي طبعا الآتي تطلق في الصرف إذا قيل الآتي يعني يقصدون بذلك المضارع إذا جاءك المضارع من باب فاعلة ومنقصود به المضارع النقيس وليس الشاب من باب فاعلة فإنه يجوز في غير الياء من أحرف المضارع يجوز في غير الياء من أحرف المضارع أن تكسر يجوز في غير دائم أحرف المضارع أن تكسر يعني يجوز في الهمزة وفي النون وفي الكسر مع الفتح الأصل الفتح ويجوز الكسر فتقول مثلا في علمة علمة طبعا من ذلك فاعلة مضارعها يعلم تقول علمة يعلم الأصل أن تقول في أحرف المضارع انا أعلم أنت تعلم نحن نعلم هو يعلم يجوز في العليلية أن تقول أنا إعلام نحن نعلام أنت تعلم أما لها فلا يجوز فيها إلا الفتح يقول هو يعلم وقد قرع في, في القرآن في بعض القراءات ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أصر ولا تركنوا فالتاء هذا التاء من أحرف المضارع فكسر هنا وهذا جائز يعني في لواتي بعد العرب ولا ترك لهم الا الذين طلبوا كذلك قول تعالى الم ايعهد اليكم الم ايعهد بكسر ال همزه المتكلم التي هي من احرف المضارعه والاصل الم طيب هذا في الات من الفاعله يعني يجوز كسر حرف المضارعه يجوز كسر حرف المضارعه مع الفتح يعني مع الفتح هو الأصل ويجوز الكسف في لغة بعد العالم في ماذا؟ في هذه الأمور إذا كان المضارع المقيس من باب فائلة فيخرج بذلك مضارع فعلا ومضارع فائلة يخرج بذلك مضارع فائلة ومضارع فائلة لا يجوز في هذا إنما يجوز في المقيس من باب فائلة وكذلك يجوز في ما تصدر همز الوصل فيه او ما تصدر همز الوصل فيه يعني يجوز في ان نبدا بهمز الوصل ولا يكون حينئذ الا خماسي او سداسي يعني اذا الفعل بدا بهمز وصل كانت الوصل كانت امر وصفي زائده فلا لا يكون بدا خماسي او سداسي نحو انطلقا واستخرج فعل خماسي واستخرج فعل سداسي وهما نبداان بهمز الوصل يجوز فيهما كذلك ما ذكر الى سابقا يعني يجوز في احرف المضارعه الكسل مع الفتح لكن كده لكن في باء هي ف تقول مثلا تستعان تقول انا استعين واستعين بكسر همزه المتكلم ونحن نستعين ونستعين بكسر النون وانت تستعين وتستعين بكسر التاء وكذلك هناك ترى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين لكسر النور وكذلك في لو كان خمسياً نحو انطلق تقول أنا أنطلق وإنطلق ونحن ننطلق وننطلق وأنت تنطلق وتنطلق أما الياء فلا يجوز فيها الفتح تقول هو ينطلق وهو يستعين وكذلك قرأ يوم تبيض وجور يوم تبيض تبيض وجوه من بيضة بيض ضفع خماسي مبدوغ بهمز الوسط ففيه قراءة يوم تبيض بكسر التاء الذي هو بأحرف المضارع ويجوز كذلك مع الفتح الكسر في المبدوغ بالتاء المبدوغ بالتاء الزائدة أو التاء زائدا كتنزكا كذلك يجوز يجوز الكسر مع الفتح في أحرف المضارعة في غير إياء إذا كان مبدؤا بالتاء الزائدة وعين من قبل أن المبدؤ بالتاء الزائدة لا يكون إلا خماسيا إذا كانت التاء الزائدة فلا يكون الفعل إلا خماسيا إلا في فعل واحد جاء أرباعيا وهو ترمس فتقول مثلا في تزكى أو تعلم أو تكلم تزكى مثال تقول أنا أتزكى وإي تزكى ونحن نتزكى ومي تزكى وأنت تتزكى وتتزكى بكسر التاء تقول أنا أتعلم وإتعلم نحن نتعلم وإتعلم أنت تتعلم وتتعلم أما في الياء فلا يجوز إلا الفتح قل هو يتعلم هو يتزكى وأكد ورح نعم إذن هذا معنى قوله ولغير الياء كسر أجز في الآت من فاعلة أو ما تصدر همز الوصف فيه أو التزاء إذن ثم قال وهو قد نقل في الياه وفي غيرها إن ألخقا بأباء أو ما له وهو نفاء نحوه قد وجل وهو قد نقل أي وقد نقل كذلك الكسر في الياه وفي غيرها من أحرف المضارعة في الياه وفي غيرها من أحرف المضارعة إن ألخقا الألف هنا بالتتذنية الياء وغيرها يعني إن ألخقت هذه الأحرف المضارعة بماذا؟ بآباء أو ماله ولوه فائل يعني إذا كان الفائل الفائل أبا أبا من باب فائل لمويا هذا يجوز في أحرف المضارع يجوز في هذا الكسر مع الفائل في جميع أحرف المضارع تقول أنا آبا وإيبا أصلها إيبا نحن نأبا وإيبا وأنت تأبا وتيبا وهو يأبا وييبا كذلك يجوز في الياء هو يأبى وييبى إذن في خصوص هذا الفعل الذي هو آبى يجوز فيه في جميع أحرف المضارعة الفتح والكسر وكذلك في مضارع فاعلة التي فاؤها واغ التي فاؤها واغ نحو وجل مثلا وجلات حقول في المضارع يوجل فتقول في أحرف المضارعة أنا أوجل وإيجل ونيجل أوجل وأنت توجل وديجل وهو يوجل ويجل قال الشاعر قاعدة أن لا تسمعين ملامة ولا تنك طرح الفؤال فيجع الأصل فيوجع ولكن كسرح في المضارع للجواز إذن هذا بخصوص أحرف المضارع إذن قبل أن يتكلم على مضارع المزيد كيف يكون وزنهم تكلم على شيء على ما يخص أحرف المضارعة ما يفتتح به المضارع سواء كان من المزيد أو من غير المزيد ثم تكلم عن حركة هذه الأحرف أحرف المضارعة كيف تكون حركتها ما يجوز فيها أو ما لا يجوز وانطلق الآن سيتكلم الآن عن مضارع المزيد وهو الأصل الأصل بباب أنه سيتكلم عن مضارع المزيد قال وكسف ما قد آخر المضارع من ذا يلزم إن ماضيه قد حضل زيادة التاء اولا وإنحصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا وكسب ما قبل آخر المضارع من ذالباب يلزم إن ماضيه قبح ظل زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا يعني ويلزم كسب ما قبل آخر المضارع قب المذهل إذا كان ماضيه غير مبدوء بالتاء الزائدة في أوله اذا وكسر ما قبل اخر المضارع من دغابي اي من المزيد من, أي من باب المزيد يلزم ان الماضي قد خذل زيدته يعني لم يكن عنده الباء التاء الزائده اذا لم يكن عنده الباء التاء الزائده فانك تكسر ما قبل اخر المضارع تقوم مثلا في انطلق ينطلق تكسر ما قبل الاخر انطلق ما قبل الاخر هنا ال تقول في المضاعي ينطلقه وتكسر فيك اللام استخرج يستخرجه تكسر اللام تكسر ما قبل اللام إذن تكسر ما قبل الآخر تكسر ما قبل الآخر وتقول مثلا في دحرج يدحره دحرج هذا رباعي مجرد عين من قبل أن الرباع المجرد أخره ليجمعه مع نظره مزيد لأن لهما نفس المضارع فهنا جاء الكلام عليه فكذلك دحرج ملحق مع المزيد في وزن المضارع فتقول دحرج يدحرجوا وأكرموا يكرموا وانطلقوا ينطلقوا واستخرجوا يستخرجوا وهكذا هذا إذا لم يكن مدعا بالتاء الزائدة فان كان مدؤا بالتاء الزائده ولا يكون حينئذ الا خماسيا كما العين قبل قال فان حصلت له يعني اذا كانت له هذه التاء اذا لم تكن له التاء فانك تكتب ما قبل الاخر فكما نقول قد فضلا يعني نقدم لها زياده التاء في اوله وان حصلت له حصلت له ولا يكون حينئذ الا خماسيا فما قبل الاخر افتحل بي قبل الاخر يفتح بولاء اي بتتابع الفتحات مبداه الفتحات اي بتتابع الفتحات تقول مثلا في تعلم يتعلم تعلم هناك فتحات متتابعه فانك تفتح ما قبل الاخر ما قبل الداخلي تفتح بولاء اي تقول مثلا تعلم يتعلم تكلم يتكلم تضارب يضارب تزكى يتذكر ستحات المتتابعه المتتاليه هذا ما نقوله فان حصلت له اي حصلت له هذه التاء بان جاءت في اوله ولا يكون بين اذن اللام خماسيا فما قبل الاخر يستحب ولا اي ما قبل الاخر يجب مفتوحه فاذا لم يكن الدال التاء زائده فانه يكون يكون المكسوره ما قبل الاخر يكون مكسوره تم صدرت لكن هذا مستثنى ترمز المقصود من الدعو بالتالي الخماسي أما ترمس شاد فيأخذ ما أخذ دحرج تقل ترمس إذا إدميسه تكسر ما قبل الآخر على الأسف واضح؟ طيب هذا تقريب ما ذكره في هذه الأبيات فإذا كان هناك سؤال استشكال تتضع نعم يعني واضح الدرس عندك ما؟ لا لا يجوز في المقيس قال هل يجوز كسر حرف في المضارع يواوي الفائل للوجهين قال هو في الآتي من فاعلة الألف الدعم في الآتي للعهد أي في مضارع الذي عاهدته من فاعلة يقول بذلك المضارع المقيس المضارع المعهود من فاعلة أنه هو المقيس يعني إذا كان ذلك وجهان الوجه الذي يجوز فيه ذلك هو الممقatem لا يجوز في الشاب اذا قلت قدس يعني إذا كان له وجهان هل يجوز في وجه نقيس مع يجوز في وجه نقيس سواء كان له وجه واحد او كان له وجهان يجوز في نقيس من الوجهين انه وان ان تلقى حرف المضارعه ب ا يجوز في جميع احرف المضارعه في كسر مع الفتح قال وهو قد نقل في الياء وفي غير ياء من ألحقاء يعني أن الياء وغير الياء من أحرف المضارعة بأبا مضارع أبا نعم شد بالفتح أصل في الأصل أبا يأبي وقد سمع القياس لكن المستعمل أبا يأبا شدودا يجوز في جميع أحرف المضارعة الكسر مع الفتح في خصوص أبا أو في فاعلة التي فأها وهو وهو قد نقل في لي أو في غيرها إن ألحق بأبا أو ماله وفاء النحو قد وجده يعني أنه يجوز الفتح ويجوز الكسر في جميع أحرف المضارعة في خصوص هذا الفعل أبا, أبا من باب فاعلة في العين في خصوص هذا الفعل يعني من, من وزني فاعلة يستثنى هذا الفعل الذي هو الذي هو أبى يجوز في جميع أحرف المضارعة أن به يجوز فيها الفتح والكسر وفي باب فعله المبدوئي بالواو نحو وجلة